قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا, فاستقيموا وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلَاخِنَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها فِيهَا فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء اللى ثم استوى إلى السماء هي فقال لها وللارضيت يا طوعن أو كرهام قالتا أتينا طائين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء لمرهام وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحبا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادل أو ثمود إذ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ أمّا عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا ما من نشد منا قوة أو لم الله الذي خلقهم وأشد منهم قوتهم وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُنَبِّئِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَأُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا وَنَطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كنتم تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وأرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَانْتَصِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَالَهُمْ وَأَيُّهَا الَّذِينَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعَتَبِينَ وَقِيَظْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَلَئِنْ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ تغلبون يَقُولُونَ الذين كفروا عذابا شديدا رَجُلٌ يَمْزَحُ مَعَكُمْ أَفَأَنتُمْ مَزْحٌ ذلك جزاء وعداء إلا النار. ذلك جزاء وعداء إلا النار لهم فيها دار الخلד جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا ألنى الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا ربنا ألنى الذين أضلنا من الجن والإنس سَنَجَعَلْهُمْ مَا تَحْتَ أَقْدَامٍ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ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 وسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رفور الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 يمل القيام يعملون ما شئتمو إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.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 ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه قُلْ وَهُوَ عَلَيْكُمْ نَعْمًا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَمَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 لا يَقُولَنَّ هَٰذَا لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِلَّهِ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا عن على الانسان اعرض وناب جانبه واذا مسه الشر فلو دعاء ان قل ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في نافاق وفي أنفسهم حتى يتبين أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء